القزء الواحد والعشرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجادلوا أحلى الكتاب إلا بالتي هي أحقر إلا الذين ضاروا منه وقلوا آهنا بالذين أنزل إليه وإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ ۙ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا وَمَا انْتَظِرُونَ مِنْ قَبْرِهِمْ كِتَابُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ قَطُورٌ بَلِ الْحُورُ عَيْنَانِ بَيْنَ حُورٍ لَذَّاتٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَوَانٍ لِذِي الْقُرْبَى وَالْأَبْنَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنها الآيات عند الله وإنما أنا مذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك عليهم تذكيرا ورحمه وذكرا لقوم نادين قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والارض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله اولئك هو الخاسر ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءه العذاب ولا يهدينهم برتدا وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة يوم يعشاءهم لا باب من فرقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذلك ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي وافعة والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفاً غرفاً تجري من تحتها خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَأَإِنْ طَغَى الْقَوْمُ مَتَغَلَّقَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَتَخَرَّجَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَتَخَرَّجَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا كَوْنَ لِلَّهِ أَنَّا يُفْكُكُوا اللَّهُ يَنْصُرُ عِبَادَهُ سماء ماء فأحيى فيه الأرض من بعد موتها لا كون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يتمون أَلَمْ نَأْنِجُ إِلَى الْبَرِّ إِذَا يُشْرِقُونَ يَطْرُبُ بِهِ وَأَطْيَنَاكُمْ وَلِيَقِيمَ الصَّلَاةَ فَكَمْ نُبَيِّنُ لَهْ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَامًا آمِنًا وَإِنْ كُنْتَ أَطًّا مَا تُنْحَلُ ومن أظلم من اشترى على الله كذباً أم كذب بالحق لما جاء أليس في جاء إنما ردوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم دوننا وإن الله لمع الرحيم. أليس <تصفيق> ومن يقرئ من بنص الله ينصر الله يا الله ظلم من يشاء وهو العزيز الوحيد وعد الله لا يخلف وهو وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهر الحياه الدنيا ومن على الاخره هم غافلون اولم يتفكروا في ان فُتِحَت فلق الله السماوات والارض وما بينهما في الحق وعجل ثم وان لكثيرا من لقاء ربهم لكافرون. أولم يزيروا في الأرض فينقروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وعداروا الأرض وعمرواها وعمروا أَفَا الصُّعُقَ أَن كَذَّبُوا كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ أَمَّا بَدْءُ الْخَلْقِ فَمَا يُعِيدُهُ وَمَا إِلَيهِ تُرجَعُونَ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ لهم من شركائهم شبعاء وكانوا بشركائهم كاترين ويوم تفرر الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة محبرة واما الذين كفروا وكذبوا باياتنا لا يقابلون الاخرة باونا اولئك في العذاب محضرون تصبحون الله حين تصون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وَإِنَّهُ يُظْهِرُ وَيُنْشِئُ وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ من الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ آ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 تَمَا وَالارْضِ وَاخْتِلَافِ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْأَلْوَانِكُمْ اِنَّ فِي ذَلِكَ اَايَاتِ لِلْعَالِمِينَ وَمِنْ اَايَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ اِنَّ فِي السماء ماء فيحيي فيه الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته لهم تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا من الأرض إذا أنتم تفردون وله من في السماوات والأرض كل له قالتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أول عليه وله المثل الآلى في السماوات والأرض هو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۚ جَاءَ لَكُمْ مَثَلًا مِّن أَنفُسِكُمْ ۖ فَلَن يَأْتِيَكُمْ مِثْلُهُ إِلَّا مَا قَدْ سَمِعْتُم بِهِ أنفسكم. كذلك نفصل الآيات القوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواء بغير علم. فمن يهدي من أضل الله وما من فأقم وجهك للزين حنيفا فقرة الله التي فقر الناس عليها لا تفدين لخلق الله ذلك الدين الخير ولكن أكثر الناس لا قلبينا إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين قررقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فلكون وَمَا إِذَا أَنْعَمَ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ فَإِنْ كُنْتُمْ بِهِ شَاكِرِينَ فَإِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ يَكْفُرُونَ بِمَا آتَيْنَاكُمْ أَلَئِن ذَنَّلْنَا عَلَيْهِمْ ثُلُّبَانَ فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يَشْرِفُونَ وَإِذَا غَضِبُوا لَنَا رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَاكُمْ يَقُولُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بِالْعَدْلِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فَآخِذَ الْقُرْطَا حَقًّا وَالْمِسْكِينَ رَبُّكَ ذالك خير من الذين يعدون وجه الله واولئك هم المفلحون ثم يحيطون هل من شركاءكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما عم يشركون ظهر الفتاة في البدل والبحر بما كتبت أيدي الناس ليذيقهم يَا أَيُّهَا الذي الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ فأحم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرض له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ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 الرياح فتسير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله في فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشروا وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمجلسين فانظر إلى آتان رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى قَدِ وَلَئِنْ أَوْصَلْنَاهُ رِيحًا فَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلَّ مِن بَعْدِهِ قَوْم فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَا تسمع الصم وما أنت بهادي العمي عن طلالتهم إِن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فَهُم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف وَمَا جَاءَ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ آيَةٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْهَا مُشْهِدِينَ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُغْشِيَ قَرْيَةً وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهَا مِنْ حَفِيظٍ تَوَلَّى أَهْلُهَا وَإِنَّ لَهُمْ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 ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية لا يقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطرون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون تصبر إن وعد الله حق ولا يستحفنك الذين لا ينكمون رسالة الرحمن الرحيم الفلام إنس آيات الكتاب الحديث بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقيمون الصلاه وااتون الزكاه وبالمؤمنين يؤمنون اولئك ومن الناس من يشتري لهو الحديث لنرضل عن سبيل الله. الله بغير علم ويدفع ذاهبه وأولئك لهم عذاب مبين. وإذا دل عليه آياتنا ولا مستكبرا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن لقيني أذنيه وقرا فبشعه بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعنوا الصالحات لهم جنات النعيم والقالدين فيها عاد الله حقا وهو العزيز الحكيم خاط السماوات بغير عمد سروا لها وألقى في الأرض رواسي أن تبيد بكم وبث فيها وبث فيها من كل ظالمون في ظلال مبين ولقد آتينا لكم على الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر بنفسه ومن كفر فإن الله غني من حميد عملته أمه وهناً على وهناً وفي طال ظروفه عامين أن اشكر لي ولوالدانك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بالعلم فلا تطاغنا فَضَاعَ هُمَا فِي الدُّنْيَا مَا وَفَر فَصَبَرَ صَبِيرًا مَن I don't know. ذلك من عدم الأمور <تصفيق> ولا تطع الخذة للناس في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فكو وقصد في نشيك وقصد إِنَّ أَنُكَعُ الْحَصُوَرَةِ لَطَوْتُ الْحَمِيدُ فَلَمَّ رَوْا أَنَّ الْضَاهَةَ خَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَذْبَرْ وَأَذْبَرَ عَلَيْكُمْ نِعَمَكُمُ طَاهِرَةً وَبَاقِنَةً وَمِنَّ الناس ما يغادر باللعب ولا علم ولا هبا ولا هباء ولا كتاب وائذا بي ما انذا الشيطان يدعوهم الى عباد السعيد. ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمتكت. فقد استمتكت بالعورة الوزقى. وإلى الله عاقبة ومن كفر